بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ أَإِنَّا لفي خلق جديد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 موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا جهنم ولكن حق القول مني جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء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 ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل